إ يَقَفُكُم يكُونَكُم أَْدَ أَ وَيبَسقُِ رلَيكُمْ أيدِيَهُم وَأَسِنَتَهُ وَيَبَسطُ إلَكُ أيدَهُ وَأَنْسِنَنتَهُم بِالسِ وَوَدُّ لَ تَكفررون لن تَن فَعَكُمْ أَررحامُكُمْ وَلاَا أَولادُكُم يَومَطياامَةِ يَفْصلِلُ بَينَكُمْ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 اَنْتَ بَرُّهُمْ وَتُقْسِطُ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرٌ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن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 ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم كوافر واسالوا ما انفقتم واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِن فَتَقُم شَيْئ مِنْ أَزْواجِكُم إلىلَكُف الثَّارِ فَعَاقَبتُم فَآةُ الذيينَ دَغَبَت فَآتُ الذيينَ ذَهَبَتْ أَسْواجهُم مِثْلَمَا أَ فَقُ وَاتَّقُ الله الذي أَتُم بِهِ مُؤمنِنُون